بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن كان رسول لا رسوله، والله يعلم إنك لا رسوله، والله يشهد إن المنافقين لك. تَخُذُونَ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ ما ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقبع على قلوبهم فهم لا يفقضون وإذا رأى فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ سبون كل صيحة عليهم، هم العدو فحذوه قاتلهم. وَإِذَا حَشَنَهُ تَعَالَوْا يَسْتُرْثُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَنُسُهُ لَوْ وَنُسُهُ وَرَأَيْتَهُمْ يَسْجُدُونَ تَنفَعُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَئِ I see. لا بخزائم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقضون يقول لا يخرجن الأعز منها الأبد ولله One أومل موت فيقول فيقول رب لولا أخضتني إلى يين قريب فأصدق من الصالحين، ولئن أخرج الله نفسا إذا جاء أجله، والله.